وکن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 ربك وَاسِعُ المغفرة هو أعلم بِكُمْ إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أن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 نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبطى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير نذير أزفت الأزفة, أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر العلمين ازفته الازف لا يسالها من دون الله كاشفا اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا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 كُنْ أَمْرًا مُسْتَقِرًّا وَلَقَدْ جَاءَ مِنْ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ